ويتوضأون ويصلون فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في أمر الظاهر يعني لا يبالغون فيه إلى الحد المذموم كما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ من جرة نصرانية وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزهم الدهن مثلا ويصلون على الأرض ويمشون حفاه ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار يعني ليس هناك مثلا استنجاء بالماء ثلاثة أحجار فهذا المحل إذا اقتصروا على الاستجمار بثلاثة أحجار فهذا هو السنة ولكن لا بد أن يكون في هذا المحل أثر حتى بعد الاستجمار وهذا لا يضر ولا يفسد الصلاة ولا يفسد الوضوء فهذه السنة الاستجمار بثلاثة أحجار وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة نظافة أي الوسوسة في النظافة والمبالغة فيها فترى أكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر وبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكبر فتجد المرأة محلاة بالذهب والمكياج والثياب الفخمة والشقة الفخمة وهي تغتال والغيبة كأكل مال الميت وهو أخوك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرت وقد يتورع الواحد منهم عن مثقال يعني نقطة من خمر ولا يتورع عن عرض أخيه فبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق ولو رأوا مقتصرا في الاستجمار على الحجر أو حافيا يمشي على الأرض أو يصلي عليها من غير حائل أو متوضئا من آنية عجوز لأنكروا لا عليه أشد الإنكار بل ممكن لو شف واحد بيصلي هو لبس النعلين يولد كفر وهم يفعلون يعني معاصي ولا يهتمون بإصلاح العبادات فكل هذا من الجهل والعلم هو دواء ذلك العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يبالغ بعض الناس في هذا الزمان في مسألة النظافة فيستنكف حتى من التراب فلا بد أن نكون ملتزمين بالقصد وهو السنة فكلا طرفي الأمور ذمين فانظر كيف جعلوا البذاذة التي هي من الإيمان قذارة والرعونة نظافة والبذاذة التواضع في اللباس يعني الواحد يرى في هذا الوقت وهذا الزمان الذي نحن فيه في مبالغة في النظافة مبالغة النظافة محمودة النظافة من الإيمان ولكن هناك مبالغة لدرجة أن تكون هذه المبالغة كأنها صنم يعني الإنسان عندها الشقة أو الإنسان عنده السيارة أو عنده الثوب الذي يلبسه أو عنده القلنسوة التي يلبسها عنده نواميس هذه النواميس يعني يلتزم بها تماما يلتزم بها أما إخواننا الذين هم يعني من القرى الطيبون ربما لم يبتلوا بهذا الداء وهو المبالغة في النظافة البذاذة التواضع في اللباس هذا التواضع هو أن يفعل الإنسان أقل مما يقدر عليه هذا تواضعا لله تبارك وتعالى كل ما شئت والبس ما شئت واركب ما شئت ما أخطأتك خصلتان الإصراف والمخيلة فالإصراف ممقوط في المباحات الإسراف قلوا واشربوا ولا تسرفوا فالإسراف في كل شيء ممقود حتى الإسراف في النظافة أي التي هي كما ذكرنا كأنها صنم وصبروا على المنكر أو صيروا المنكر معروفا وصبروا على المخالفات ومخالفة السنة والوقوع في الآفات فانظر كيف جعلوا البذاذة التي هي من الإيمان قذارة والرعونة نظافة وصير المنكر معروفا والمعروفة منكرا لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين يعني الوضوء أسبغ الوضوء ولا تسرف في الماء ولا تغسل العضو أكثر من ثلاثة وهكذا فليس ذلك بمنكر أي استعمال الماء والنظافة بل هو فعل حسن وأما معرفة الأنجاز والأحداث فمرجعها إلى كتب الفقه فإن المقصود من هذا الكتاب هو الأدب وإزالة الفضلات فهي نوعان النوع الأول أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدرن فقيت لقى الشاب ممكن ما يعني لا يهتم بنظافة أشياء داخلة باطنة ويهتم بأشياء ظاهرة لأنها محل نظر الناس المسلم ليس كذلك فالنوع الأول من إزالة الفضلات أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدرن ويستحب تنظيفه بالغسل أو الغسل والترجيل والتدهين لإزالة الشعف وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف ويستحب إزالته ويستحب التسوك والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح وكذلك وسخ البراجم كما بين الأصابع والدرن الذي يجتمع على جميع البدن بسبب العرق وغبار الطريق وذلك وذلك يزيله بالغسل ولا بأس بدخول الحمام والحمام المقصود كان حمام مخصوص ليس حمام البيوت يكون فيه يعني تنظيف مخصوص بأشياء مخصوصة فكان هذا الحمام يكون حمام يدخل فيه بالمال ويكون فيه مثلا الماء الساخن وأدوات النظافة وكذا مثل ما الكوافير محل للتجميل فكان الحمام هذا مكان مخصوص بالأجر للمبالغة في تنظيف البدن قد دخلوا جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياها وأنبغي للداخل أن يتذكر بحرارته حر النار فإن فكر المؤمن لا يزال يجول في كل شيء من أمور الدنيا يذكر بأمر الأخير فهكذا يعني إنسان المهتم بحاجة كما ضرب المثل لو جمع دخل البيت وفيهم نجار وفيهم بتاع ستاير وفيهم مثلا إنسان بتاع موبيليا فكل إنسان هيبص في البيت على الأشياء اللي هو بيهتم بيها فبيقولك إن الإنسان المهتم بأمر الأخرة وعايش في الأخرة أي حاجة بتذكره بالآخرة أي شيء يذكره بالآخرة سواء كان سراء أو ضراء النوع الثاني من إزالة الفضلات أجزاء تحذف مثل قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر ويكره نتف الشيب ويستحب خضابه لما عندنا قص الشارب يعني لا يحلق بالموس وما فوق ذلك فهو إيه يعني إما قص بالمقص أو أقل من ذلك المهم أن الشارب لا يحلق بالموس وإنما يخفض وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحفو الشوارب أخفض الشوارب فهذا يكون بالمقص ونتفو الإبط وحلق العانة وقص الأظافر فقص الأظافر هذا من سنة الفطرة ومن النظافة فتجد الإنسان النظيفة جدا وتطيل أظافرها فهي تخلف السنة وتتجمل بالأظافر والأظافر ليست من أدوات التجميل وإنما السنة والنظافة قص الأظافر رغم أن في البنات فهذا أمر يعني من تزيين الشيطان تربية الأظافر ويكره ندف الشيب ولو شعر واحدة إن الإخوة الكرام الشباب ممكن للاقي شعر بيضة كده فبيستهين بها يمسكها كده الأول وبعدينهم شدها بالراحة كده تم طلع فيه ولا يقصد شيء ولكن هذه مخالفة نتف الشيء فلا تنتف الشيء ويستحب خضابه وباقي مراتب الطهارة يأتي إن شاء الله في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله فصل في فضل الصلاة أما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات وقد ورد في فضائل الصلاة اخبار كثيرة مشهورة ومن من أحسن آدابها الخشوع وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحديث رواه مسلم ما من, ما من مرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله الحقيقة إن الصلاة بتبدأ الصواب من أولها فالإنسان اللي بيهمد في أولها يجد أن الصلاة وقعت فيها نفس الصفة الإهمال فقال يحسن وضوءها فإحسن الوضوء يؤثر على الصلاة وخشوعها إبهذا هو الهدي الباطن في الصلاة وركوعها الهدي الظالم فيصلي كما كان النبي يصلي فالركوع رمز إلى هيئة الصلاة ظاهرة والخشوع رمز إلى هيئة الصلاة الباطنة فيحسن الصلاة أي شرطها الوضوء ويحسن إقامتها ظاهرا وباطنا فمن فعل ذلك كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله لأن الصغائر قد لا يستغفر منها الإنسان لا ينتبه إليها يعني مثل التراب اللي في الهوى بيتراكم على الحائط أو على الشباك أو على المكتب لو تركت فترة تجد طبق من التراب فهكذا الصغائر فالإنسان قد لا ينتبه إليها بل يتهاون بها فتهلكه فإذا أحسن الفريضة كانت كفارة لهذه الصغائر وتغسلها أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة لابد أن يتوب الإنسان منها ويقلع عنها وهذه الصفه من تكفير السيئات أو تكفير الصغائر بالنسبة للصلاة ذلك الدهر كله وفي حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحديث الرؤى البخاري من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر لهما تقدم ذنبه فالصلاة ترضي الله فإذا صليت صلاة ترضي الله أي لم تلتفت فيها عن الله فنحن قلنا طهارة السر فطهرت السر في الصلاة أنك لا تحدث فيها نفسك يعني لا تخرج عن الصلاة فأنت تقف بين يدك إلا تصلي فلا تخرج عن الصلاة بحديث النفس ما تسرحش لا تسهل فكيف يمكن ذلك والوسواس أمر لا إرادي يعني يلقي الشيطان في قلبك الوسواس تعمل ايه؟ تصلي كمار ركعتين؟ طيب برضو نفس ركعتين ما جبتش برضو عشر على عشر تصلي كمار ركعتين تقول لي والله لو صليت مئة ركعة يعني في حصل تحسن الوسواس ما بينقطعك أقول لك يبقى الباب مفتوح مدام الوسواس يبقى الباب مفتوح فانت عايز ما يدخلش أغلق الباب يبال لازم تصلح حالك قبل الصلاة لو أصلحت حالك قبل الصلاة وكانت علقك بالله سبحانه وتعالى لو دخلت في الصلاة مش هيجي الوسويس يسهل عليك هذا فهذا الكلام بنجعله هدف والحال اللي احنا فيه طبعا حال مكشوف يعني, يعني بعيد عن هذا الهدف فنحاول ونسعى لتحقيق هذا الهدف ونصبر عليه فما أدركت من الخير فهو خير لك ولكن لا تجعل هذا الهدف مستحيل لا تجعل هذا الهدف مستحيلا وإنما تقوي رجائك فقد يكون عندك مثلا ظرف الظرف هذا ضرورة سنسان مريض في مال مطلوب في شيء ضرورة يلقئك إلى الله سبحانه وتعالى فأنت تقبل بقلبك بكليتك على الله فتقتنم الفرصة دي أنه تصلي وإنت كده مقبل على الله تبارك وتعالى مشغول تماما مهموم بحاجتك وما نزل بك فأنت تصلي تقبل على الله بكل قلبك ولا تحدث نفسك كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع كان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائق يعني السكون لدرجة يخيل على الطائر الطائر مش ممكن يقف عليك ولا يخيل عليه شكلك وخيالك فعبد الله بن الزبير وصل من السكون في الصلاة إلى أن الطائر يقع عليه وساجد كأنه يعني جماد كأنه عود أو جذع وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قذافة لما كان الحجاج بن يوسف الثقفي يهاجمه ويضرب الكعبة بالمنغنيق فجاء حجر من هذه الأحجار فذهب ببعض ثوبه فمن فتل من الصلاة وقال ميمون بن مهران ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق سوق يعني بعيد عن المسجد وسمع الصوت هد ففزعوا لها وهو يصلي فملتفت وكان أهل بيته إذا دخل المنزل هذا أمر يعني نادر من كل نادر ولكن وبيبين إلى أي مدى وصل هذا الخشوع كان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا مهابة له وتوقيرا له فإذا قام إلى الصلاة تكلم وضحكه ألص هو دخل في الصلاة دخل في الصلاة ينشغل بالصلاة ينشغل بالصلاة شغلا يقطعه عن ما حوله كان علي بن الحسن رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه فقيل له ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء قال أتدرون بين يدي من بين يدي من أريد أن أقوم فكان يستحضر عظمة الله ويتوضأ ويهيئ نفسه للوقوف بين يدي الله فتأخذه الرعدة والخشية وبعض الناس ممكن يغمض عينه في الصلاة هو تغمض العين ده ليس له علاقة بالخشوع وإنما له علاقة أيضا بالوسوسة وليس من السنة بل ليس مستحبا تغمض العين بل هو منهي عنه فأنت تتعمد أن تفتح عينيك في الصلاة وتجاهد نفسك كما سيذكر ويفصل ولكن بالمناسبة يعني إيه؟ يعني لا تغمض عينيك في الصلاة بحجة أنك تريد الخشوع أعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسنن وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاه وأفعال وما عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاه لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لاعتبار له فإحنا معشر المتدينين نصلي ولو أحسننا الصلاة مش أتخذ وقت أكثر من الوقت الذي نصليها فيه فيعني من الخسارة والحسرة أننا نضيع الصلاة ونحن نصليها يعني في غير المتدينين ما بيصلوش فهم مضيعين الصلاة ومشغولين بأمر آخر فنحن لا ننشغل بأمر آخر وإنما نأتي نصلي فمن الخسارة أن نضيع الصلاة ونحن نصليها وذلك بعدم الحضور فيها فالاهتمام بأمر الصلاة هذا أمر مقصود ونلزم به القلب وأنت ترى إن الشيء اللي انت تهتم به يحضر قلبك فيه فإنسان يحمي الوعاء فيه ماء من الحنفية وهو مليان وماشي به على أرض تراب والمية كتير والأرض تراب وماشي بسرعة وبيقع المية مش مشكلة إنما لو حمل وعاء فيه شيء غالي وماشي على أرض مفروشة يكون حذر ومهتم الإنسان اللي عنده طقم من أطقم السفرة رخيص وبيستعمله في الغسيل وينكسر واحد واثنين وثلاثة ويخلص ويجيب غيره وعنده شيء تان غالي جدا نادر يعني يصل إلى ألاف وبعدين جاي يضيفه وعايز يستعمل استعمله بحساب جدا وبحذر جدا ويهتم به جدا فهذا الاهتمام غير متكلف يعني تلقائي وهذا الإهمال غير متكلف تلقائي واحدة وقفة في المطبخ وعندها كاس وعندها شيء رخيص أول ما تيجي تمسك الشيء الغالي تلقائي بتلاقي فيه اهتمام زياد إلا إذا كانت بقى ماشي فرق معاه فالتلقائية ده بيجي نتيجة إيه؟ الاهتمام إن الحاجة دي غالية فمفيش أغلى من الصلاة صراح ولكن تلقائي كده ما بتلاقيش اهتمام بالصلاة لإنها بقت عادة بقت إيه؟ عادة ولذلك في رمضان ممكن تلاقي فيه اهتمام بصلاة الترويح لإنها جديدة وممكن يوصل إن اهتمامك بصلاة الترويح أكثر من صلاة العيشة وصلاة الفجر يعني تلاقي في ناس جايين وركبين ورايحين مسجد الفلاني وتأذن العيشة وصلوا العيشة وممكن يصلوا العيشة مع الترويح وتفوتهم العيشة الجماعة الأولى وممكن في صلاة العيشة بشك وتهيؤهم وفي صلاة الترويح ممكن السواك والعطر والصف الأول يعني عمال يعني إيه مد اهتمام إن صلاة الترويح جديدة عليه فالحقيقة مافيش أغلى من الصلاة وعدم الاهتمام بالصلاة لعدم الشعور بأهميته وأصبح عادة هذا الأمر فالإنسان مطلوب منه أول ما ييجي يقف كده يفتكر أن الصلاة دي مهم ويستعين بالله سبحانه وتعالى على حضور القلب فيه فليس الأمور بصورتها وإنما الاعتبار بحقيقتها قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم المقصود أن الواصل إلى الله تعالى المقصصوض أن الوااصلة إلى الله تعالى أي من العمل هو الوصف الذي استولى على القلب. حتى حمل على امتثال الأمر. فلا بد من حضور القلب في الصلا ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ لأن حضور القلب في أولها ينسب حكمه على او ينسحب حكمه على بقيه والمعاني التي التي تتم بها حياه الصلاه كثير المعنى الأول حضور القلب ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له وسبب ذلك الهمة فانه متى همك أمر, أمر حضر قلبك ضروره فلا علاج لإحضار القلب إلا صرف الهمة إلى الصلاة وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن إيمانك ضعيف المعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام حتى تعلم ما تقولون فإن التفهم لمعنى الكلام معنى وراء حضور القلب لأنه ربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى فإن بغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها يعني اقفع الاسترسال مع الوساوس وبقطع موادها فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها يعني في قطعة بسبوسة موجودة هنا وفي شيء من الحشرات جاي عليها وإحنا عايزين نمنع الحشرات دي فإنه ما إحنا شائلينها ومسحين مكانها كويس وعينينها علشان الحشرات دي ترح تشوف أي حاجة فالقلب والشيطان الشيطان حشرة والخواطر الرديئة أوساخ والشيطان يأتي على الوسخ مثل أكوام الزبالة ما يتراكم عليه الحشرات والقطط والكلاب وغير ذلك فالحراسة مش هنقف باع عليكم الزبالة ونقعد نطرد في القطط والكلاب وإنما الصح نحن نتخلص من هذه القاذورات فيقول في قطع المواد يعني تقطع هذه المواد التي هي أصل الوساوس والمواد إما ظاهرة وإما باطنة الظاهر يعني حاجة قدامك شغلاك حاجة قدامك شغلاك فإذا كان في شيء قدامك يشغلك فيعني تخلص منه وإما أن يكون شيء في باطنك في قلبك وهي أشد كما انت شعبت به الهموم في أوداية الدنيا إنه لا ينحصر فكره في فن واحد ولم يغنيه غض البصر إنسان اللي بيغمض عينه ساعات يصل في الظلم هو مغمض عينه برضه لأنه هو مغمض عينه ومش واخد باله أنه مغمض عينه وأنه سرحان فهو سرحان ومغمض عينه فما وقع في القلب كاف في الاشتغال به اللهم طهر قلوبنا وأيقظ قلوبنا وارزقنا الخشوع في الصلاة وإصلاح الصلاة واجعلنا مقيم الصلاة أهل. وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة قطع ما يشغل السمع والبصر وهو القرب من القبلة والنظر إلى موضع السجود والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة ولا يترك عنده ما يشغل حسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إمبجانية لها أعلام نزعها وقال إنها ألهتني آنفا عن صلاة مسألة التخلص مما يلهي في الصلاة يشعر به من عظم قدر الصلاة عنده وخشع فيها فيصعب عليه أن يقطعها شيء أما الذي لم يجرب الخشوع في الصلاة وحضور القلب وروح الصلاة فهو يتعجب من هذه الأشياء إيه أنبجانية وإيه حاجة فيها أعلام وهو المسجد زي ما أنت شايفه مليان حاجات تشغل الباب لأن الإنسان اعتاد على هذه الأمور وأيضا عنده مشاغل في قلب فهذه أمور هيينة بالنسبة لما يشغل والأمر العجيب إن فيه ناس من الصحابة ومن الصالحين كانوا حرصين على الصلاة لدرجة إن واحد شغله بستان عن الصلاة شغله في صلاته إن شغل كده بحاجة عن الصلاة قال يعني أبلغ به أن يشغلني في صلاتي يعني هي وصلت للدرجة دي يعني. هي وصلت للدرجة دي إن هو يشغلني في الصلاة وأمره يحمد أصدق تخلص منه على طول تب خلي التليفون شغلك في الصلاة كده تعرف تتخلص منه تقول يعني وصلت أن التليفون يشغلني في الصلاة ثم أنت طلع من الصلاة ومتصدق بالتليفون صعب جدا صعب طيب هو عمل كده ليه لأنه هو أول مرة يجرب أن حاجة يشغل على عنده عظيمة فالحقيقة فعلا الصلاة عظيمة ونحن نسأل الله برحمته ولطفه وفضله وكرمه أن يمن علينا بتعظيم أمر الصلاة وأن يجعل الصلاة عظيمة في قلوبنا وأن يرزقنا تعظيم الصلاة وإقامة الصلاة فإن كان من المواد الباطنة فطريق علاجه أن يرد النفس قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة يشغلها به من غير عن غيره ويجاهد يعني يستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن يقضي أشغاله ويكتهد في تفريغ قلبه ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله عز وجل فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلاء يعني اللي شغلنا في الصلاة الدنيا تعلق القلوب بالدنيا فلو قطعنا هذا الجذر ينصلح القلب ويحضر في الصلاة واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها إلى أن تنقض الصلاة في المجاذبة فشوف إيه اللي بيشغلك في الصلاة واعلم أن له أصل في قلبك فحتى لو بعض الصلاة بقى تقف منه موقف يعني هو له أصل في قلبك أصل اهتمام فاجعل همك أن يتقبل الله منك قيل لعمر بن قيس رحمه الله هل تحدث نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة في رواية قال ولا في خارج الصلاة يعني الدنيا ما وصلتش للدرجات دي هو في خارج الصلاة بيحتقر الدنيا فلما احتقرها وزهد فيها ورغب عنها حتى أنه كان يريد يعني يدعو الله عز وجل أن لا يشعر بأي ميل للنساء يعني لو مر على امرأة مثل ما يمر على جدار يعني هو يريد أن ينسلخ من بشرياته وكان يزهد في الدنيا وفي شهوتها وكان يرغب في الذكر والصلاة والعبادة فقال لأن تختلف, لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أجد هذا دلو يقطعوني بالرماح والصحابي الأنصاري أظن عباد بن بشر أو يعني إذا صدق ظن وحين كان يقف حراسة على جيش المؤمنين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد من أنصار وواحد مهاجر فقام الأنصاري يصلي بصورة الكهف وجاء المشرك ويضربه بالسهام ويقع السهم في بدنه فينزعه ويصلي وهو يريد أن يتم الصورة فلما يعني سالت الدماء بغزارة خشي أن يضيع الثغر فأيقظ المهاجري فوجد منه الدماء تسيل فقال ما منعكه يعني أن تنقذني من أول الأمر قال والله كنت في سورة وكرهت أن أقطعها فلولا أني خشير على أن أضيع الثغر لا خرجت روحي ولا أخرج من الصلاة فما هذا الشعور وما هذا التعظيم وهذا الـ الـ الـ الإحساس القوي الذي يجعله السهم ليس مصمر بأسنة عشر ولا دبوس إبرة هذا سهم عديد مقذوف وبعدين يدخل في بدنه وينزعه من لحمه وعظمه هذا ألم وشيء مرعب مفزع ويصلي ولا يشعر إلا بالصلاة والهم كان هم الجيش وهم المسلمين وليس هم أن يموت فكيف وصلوا إلى هذا القدر العالي من الإيمان لابد أن هناك أمر من هذه أسباب فإذا كان الإنسان يرى نفسه يتحسن أو يسعى في تحقيق هذا الهدف يبدأ شيء إيجابي إنما لما ييأس ويترك ويسلم ويفضل حاله واحد وده شيء سلبي شيء الوحش يعني يفضل يسمع الكلام وروح يصلي زي ما كان بيصلي برضه وبكرة يصلي زي ما كان بيصلي إنما لو جعل هذا هدف عالي نعم إنما هو, هو يتحسن ويتحسن وبيلوم نفسه وبيحاول وبيجاهد إن شاء الله بإذن الله سيكون خير واعلم أن قطع, قطع حب الدنيا من القلب أمر صار وزواله بالكلية عزيز فليقع الاجتهاد في الممكن منه والله الموفق المعين يعني لا تترك المجاهدة ولا تستسلم للدنيا ولا تستسلم للشيطان المعنى الثالث المعاني التي تتم بها حياة الصلاة معنى الأول حضر القلب معنى الثاني التفاهم لمعاني الكلام المعنى الثالث التعظيم لله والهيبة وذلك يتولد من شيئين من معرفة جلال الله تعالى وعظمته ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع ومعرفة الدنيا أيضا وحقارتها ومن ذلك أيضا الرجاء فإنه زائد على الخوف فلما يكون عندك قوة رجاء في الله تبارك وتعالى عندك حاجة تريد أن يقضيها الله تبارك وتعالى فهذا له أثر مثل الخوف تجمع بين الرجاء والخوف والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره الأقاض إن الصلاة إذا فسدت وفسدت يعني هو بصل ولكنها لم ترفع إن الصلاة الفاسدة صلاة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم رؤون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها في ناس تصلي وتفسد الصلاة فهذه يعني الصلاة الفاسدة لا تنفع صاحبها ولا تقبل منه فيخاف من تقصيره العذاب ينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء في الصلاة إذا سمع المؤذن فليتذكر النداء يوم القيامة ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر وإذا سطر عورته فليعلم أن المراد تغطيت فضائحه كما هو سطر عورته عن الخلق فليذكر عورات الباطن وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلى الله وليس له ساتر يسترها عن الله تبارك وتعالى فيكفرها بالندم والحياء والخوف والتوبة وإذا استقبل القبلة ببدنه فيستقبل الله تعالى بقلبه فإن الله يجعل وجهه إلى وجه المصل فصرف قلبه إلى الله تعالى وهذا أولى فكما أنه لا, يتوجه أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها فكذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عن ما الواحد ما عرفش يجمع بين النيب أوجه للقبلة ووجه عكس القبلة ما عرفش يجمع بين الاثنين فكذلك القلب لا يستطيع أن يجمع بين الاثنين أن يتوجه إلى الله وأن يتوجه إلى الدنيا إذا كبرت أيها المصلي فلا يكذبن قلبك لسانك فقولك الله أكبر, الله أكبر من كل شيء فإذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إثارك موافقة الهوى على طاعة الله فإذا استعذت فاعلم أن الاستعاذة هي لجوء إلى الله فاستحضر هذا المعنى في الاستعاذة أن تلجأ إلى الله تعالى ليعصمك من الشيطان الرجيم فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا وتفهم معنى ما تتلو وأحضر التفاهم بقلبك عند قولك الحمد لله رب العالمين واستحضر لطفه عند قولك الرحمن الرحيم وعظمته عند قولك مالك يوم الدين وكذلك في جميع ما تتلو وقد روين عن زرارة ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاته فإذا نقر في الناقور فخر ميت هذا الأمر يعني معناه يتصور في أمور الدنيا ويستغرب في أمور الآخرة في واحد له فلوس في البرصة 100 مليون وكان دي كل ثروته برصة طالعة طالع الأسهم فوجد ربح فجمع ماله كله 100 مليون وباع الشقة ولأن هي متوقعة هتكسب وبعدين يشتري بقى ويبتدي ينظم أمور خسرت كلها جالوا خبر مات مات فعلا في ناس ماتوا من الأخبار دي فالناس عادي بتتوقع أن قلبه ما استحملش فأهل الآخرة لما بيسمعوا آيات العذاب وهو خايف ما بيزكش نفسه خايف من ذنوبه شايف آفاته شايف أحواله فبيعيش فبي... مع الأخ فممكن يحصل أن قلبه لا يتحمل المشكل يعني مثل الشاب اللي مر على إيه على الحداد وهو ينفخ في النار فهو عايش في الأخرب بأحاسيس ومشاعر وخايف فالخوف ده القلب ضعيف فممكن يحصل أمر من الخوف شديد فينقطع نياط القلب يموت زي المصيبة تحصل لواحد ممكن يطب بساكت نجيله خبر يطب بساكت ما تحملوش للقلب ما يتحملوش يعني خبر مفاجئ يجي يتحمل الخبر لا يستطيع أنه يتحمل فهو من الخشية لا يستطيع أن يتحمل والخشية المحمودة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك الخشية اللي بتموت دياً ما هيش متكلفة ده, هو ده أمر هو لم يتكلف إن الخوف الزائد ممكن يمرض الإنسان ومن رحمة ربنا ولطفة ربنا أنه بيحجب عنك هذه الأشياء عشان ترف تعيش لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش فكشف العلم فإحنا عايشين كده بلطف ربنا سبحانه وتعالى الناس بتاكل فرق بيضة فهو واحد بقول إيه أنت عارف الفرق دياً لو أنا حطت لك الجلد بتاعها تحت مش عارف إيه كده هتشوفها ميكروبات قد إيه ولو ولو فلو جيه عرض عليك الحاجات دي كلها كده وعرض عليك بالصورة بقى وشفت الميكروبات مش هتقدر تأكل بعد كده فراخ فالله فإنت عملت شرب ميا وتأكل فراخ وتعمل حاجات وزي ما أنت شايف وربنا اللي بيعديها سبحانه وتعالى برحمته فما بالك بقى بمسائل الأخرة يعني دي أمور الدنيا فمسائل الأخرة أشد استشعر في ركوعك التواضع وفي سجودك زيادة الذل لأنك وضعت النفس موضعها ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه وتفهم معنى الأذكار بالذوق الحقيقة الشاب اللي مش متدين مصرف على نفسه في المعاصي كانش بيصلي ماشي مع بنات مش رب سجاير مش فرق معه حلال وحرام وبعدين تاب إلى الله سبحانه وجد الطريق ودخل وصلى بيشعر بكل الحاجات دي يشعر بقلبه في الصلاة ومعنى القراءة ومعنى الأخرة وممكن يبكي, يبكي جامد وممكن يزجد ما يرفعش رأسه من السجود يقول الأذكار يبقى فرحان جدا بالأذكار فرحان جدا بالأذكار وعمال يظب عليها فرحان جدا بالقرآن وعمال يحفظ قرآن فإذا طال الأمد العملية خلاص بقى الحمد لله يعني إيه الشدة الجديدة دي راحت ويبتدي يرخي وبأعادي زي وزي نفسي. فهذا الإيمان يحتاج إلى تجديد هذا الإيمان يحتاج إلى تجديد فإنت لابد أن تجدد إيمانك شوف إيه اللي يجدد إيمانك أنت بينك وبالنفسك أي حاجة تجدد إيمانك تجدد هذه اليقظة وهذا الشعور وهذا الاحساس بالعبادات اعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدق وحصول الأنوار والسكوت عن هذه الإصلاحات معناه أن التظل في النازل يعني لو سبت نفسك كده هتتعلم بس مش هتتأدل فلابد أن تعيش الإيمان علشان إيه تتقدم بل أحيانا العكس الإنسان لما رعاش قلبه وزاد في العلم بالزاد قسوه بالزاد عجب عجب بغرور ازداد جدل فلا بد ان تتلمح هذه الأمور ان اداء الصلابه هذه الشروط الباطنه سبب لجلاء القلب من الصدا وحصول الانوار فيه التي بها تتلمح عظمه المعبود وتطلع على اسراره وما يعقلها الا العليم أما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجود فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة وهي نحو من خمسة عشر أحدها أن يستعد لها من يوم الخميس في ليلة الجمعة تنظيف غسل الثياب وإعداد ما يصلح لها الثاني الاغتسال في يوم الجمعة كما جاء بالصحيحين وغيرهما والأفضل في الاغتسال أن يكون قبيل الرواح الثالث التزين بتنظيف البدن وقص الأظافر والسواك وغير ذلك مما تقدم من إزالة الفضلات ويتطيب ويلبس أحسنة فيها الرابع التبكير والمشي وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع وينوي الاعتكاف مسألة نية الاعتكاف ده أمر زائد وانت لما توصل بدري انت بكرت وانت في المسجد وانت في الأجر وفي السنة فالحقيقة مسألة تنو الاعتكاف دي ايما تدخل مسجد تنو الاعتكاف الواحد يشعر في القلب منها بشي فقدمت انت داخل في المسجد وناخل المبكر وتحضر الصلاة فالحمد الله رب العالمين الله اكرم الأكرمين الخامس ألا تخطى الرقاب ده الأزال السادس أن لا يمر بين يدي المصلط السابع أن يطلب الصف الأول الثامن أن يقطع النفل من الصلاة عند خروج الإمام يعني ممكن أن تدخل المسجد بدري تقع تصلي ما تلاقي الإمام طالع المنبر تقوم أنت إيه تقطع النفل يعني بمعنى أنك تصلي لغاية ما الإمام يطلع المنبر أو تصلي وتجلس تقرأ قرآن تذكر الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن القصد أنه يباح لك الصلاة أو يستحب إنك انت من حين دخل المسجد أن تصلي حتى يخرج وتشتغل بإجابة المؤذن وتسمع الخطبة وتنست التاسع تصلي السنة بعد الجمعة إما ركعتين في المسجد أو أربعة في المسجد أو ركعتين في البيت أو أربعة في البيت أو ركعتين في المسجد وأربعة في البيت على تفصيل فهذا التفصيل منه أربعة في المسجد أو اتنين في البيت العاشر أن تقيم في المسجد يعني تنتظر الصلاة بعد الصلاة انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا الربان وهذا يفعله أناس في يوم الجمعة بيفضل في الجمعة لغاية ما يصل المغرب فهو يحضر ساعة الإجابة في المسجد وأن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بإحضار القلب يعني تلاحظ الساعة لساعة الإجابة وتغتنم الآداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة ممكن يأتي سؤال أذكر عشرة من الآداب التي تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة ده ممكن يأتي سؤال بهذا النص أو نحو فالحادي عشر أن يراقب الساعة الشريفة وقد صح من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنها بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة الحديث صحيح في صحيح مسلم والحديث الآخر وهو أنها آخر أنها آخر ساعة بعد العصر وهو حديث صحيح رواء أبو دور والثاني عشر من الأداب أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة هو ذكر في هذا الأدب حديث ضعيف أو موضوع ولم يذكر حديثا صحيحا فأنا بطلبك بأن أنت تجيب حديث صحيح وهو تجد في كتاب البحر الرائق اللي انت في فضل الصلاه على النبي وسلم واوقات الصلاه على النبي صلى الله في هذا البند ال12 الحديث الصحيح الذي هو في فضل الصلاه على النبي صلى يوم الجمعه وتبقى تكتبه كمان في الاجابه على السؤال يعني تقول ال12 ان من الصلاه النبي صلى الله عليه ترقمه بقى زي ما انت عايز ترقمه الاول ثم تستدل بحديث صحيح وهو الذي اطلبه منك وتكتبه في الكتاب وليضف الى الصلاة الاستغفار فانه مستحب في ذلك اليوم الثالث عشر ان يقرأ سورة الكهف وقد صح حديث في فضل قراءتها يوم الجمعة وهو في صحاحه الالباني رحمه الله وقد ذكر أيضا حديثا ضعيفا وترك الحديث الصحيح والرابع عشر أن يتصدق في يوم الجمعة ومعنى يتصدق لأن الوقت الفاضل تستحب فيه الطاعات فمن الطاعات الصدقة أيضا فهذا من باب الأصل العام أن يتصدق في يوم الجمعة فإنه يستحب فيه الطاعات لفضل يوم الجمعة فهذه الطاعات تشمل أيضا الصلاة ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة وخاص يوم الجمعة كاجتهاد وإنما صلاة التسبيح على يعني خلاف بين أهل العلم في تصحيحها وصححها الألباني رحمه الله ف فالصلاة أمر توقيفي فلعل من صححها أرجح لأنه لا تخترع الصلاة فالصحابة إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة فهذا أمر يعني إيه لا يكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أما من ناحية الإسناد في الحديث صحاه الألباني رحمه الله وإن كان غيره يعني ضعفه فإذا أنت عملت به فلا حرج مطلقا وهو أن تصلي أربع ركعات تقرأ الفتحة تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر 15 مرة تقرأ فتحة وصورة تركع تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر 10 مرة ترفع يعني تقول 10 مرة يعني تأتي بأذكار تاتي بأذكار الصلاة على هيئتها تقرأ الفتحة وصورة ثم تأتي بهذا الذكر ازاي تركع طول سبحانه ربي العظيم ثم تأتي بهذا الذكر ترفع قول سمع الله لمن الحمد ربنا ولك الحمد ثم تأتي بهذا الذكر فكل هيئه وكل ركن بتقول عشر مرات بعد في القيام فقط اللي هو بعد قراءة الفتحة والصورة بتقول خمس تشعر هي عد معايا يبقى في القيام 15 2 في الركوع 3 في الرفع من الركوع 4 في السجود 5 في الرفع من السجود 6 في السجدة الثانية 7 في الايه في الرفع من السجدة الثانية قبل ان تقوم يبقى كده كم موطن 7 مجموعهم كم تسبيحه الاولانيه كانت 15 يبقى مجموعهم كام 75 مجموعهم 75 ان الاولانيه 15 والباقي السته كلهم 10 10 10 75 كل تسبيحه اربع تسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله ف95 او 75 تسبيحه في اربع تسبيحات في الركعه 300 اربع ركعات ب1000 وكام 1200 تسبيحه في اربع ركعات ده غير اذكار الصلاه ففي الحديث انك يعني تفعل ذلك في اربع ركعات ان استطعت أن تصليها في كل يوم مره ففعل فان لم تفعل ففي كل جمعه مره وقوله جمعه اذا عنا بها ظاهر اللفظ يبقى يوم الجمعه تفعل ففي كل شهر مره فان تفعل لان ممكن كل جمعه يعني كل اسبوع ففي كل شهر مره فان لم تفعل ففي كل سنة مرة فان تفعل ففي عمرك مرة فهذه الصلاه يعني احرص على أن تصليها إذا كنت تعتقد يعني صحة الحديث والنوافل أعلم أن ما عدى الفرائد من الصلاة ثلاثة أخسام سنن ومستحبات وتطوعات يعني تطوع مطلق السنن الراتبة المؤكدة والمستحبة أي التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتطوع المطلق يعني مطلق الصلاة يعني بدون لعدد ولا وقت إلا وقت اللي إيه وقت النهي عن الصلاة يعني واحد يدخل يصلي صلي كم ركعة مثنى مثنى ماشي. هذا اسم تطوع مطلق واعلم أن أفضل تطوعات البدن الصلاة وفصل في أوقات النهي عن الصلاة مدام ذكر لك التطوع بالصلاة أوقات النهي لا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لها يعني كصلاة التسبيح لأن النهي مؤكد في هذه الأوقات عن الصلاة أما الصلاة التي لها سبب فيصلي أما ما له سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها فعلى روايتين أي إما الرواية الأولى أن يصلي والرواية الثانية أن يصلي واعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار الأول ترك التشبه بعباد الشمس الثاني التحذير من السجود لقرن الشيطان فإن الشيطان فإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان الثالث النسالكي طريق الآخرة مواظبون على العبادات وده بيعمل نوع من التجديد يعني يقول لك هذا, يعني هذا المنع بيزود النشاط يعني بيجدد للنفس فالله لما علم منك الملل لون لك الطاعات ممكن تضيف امر رابع ان انت تتعبد بالسمع والطاعه انك تتعبد بالسمع والطاعه الرسول قال لك ما تصليش في الوقت ده يبقى ما تصليش في انت لا شيء في الشمس ولا تقصد الشمس ولا شيء خالص فتقول سمعنا وطاعنا يبقى امر هذا والله تعالى اعلى واعلم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله إلا, الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله الحمد لله رب العالمين